السلام عليكم الله ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عشرة الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا بدينك ونور مصائرنا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما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 قال في الكتاب كتاب التوحيد باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله بسم الله الرحمن الرحيم هذا الباب كما سمعتم ترجمته باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية أو يظنون بالله غير حق الظنين أظن... بالله ظن السوء يقوله تعالى يظنون بالله غير الحق يظن الجاهلية هؤلاء الذين يظنون هم المنافقون والظن الذي ظنوه واعتقدوه هو ان ما حصل يوم أحد لم يكن بالقضاء والقدر لانهم لا يؤمنون بذلك فهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه وسمي ظنهم غير الحق لانه مخالف لما لما قدره الله عز وجل ولما يعلمه من الحكم البالغه وسمي وأنهم ظن الجاهليه لانه يدل على جهلهم بالله وحقائق اسمائه وصفاته وكمال حكمته فهم لا يؤمنون بذلك ولذلك حاول يثبطون المؤمنين عن الجهاد والخروج يوم احد فلما حصل ما حصل لقضاء الله وقدره ولحكمة يعلمه الله عز وجل صاروا يتكلمون ويظنون ولكن الله فضحهم وبيل ما في قلوبهم يظنون بالله غير الحق يظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء يعني هل لنا من المشورة من شيء وباعتقادهم انه لو كان لهم من العمر من شيء لا جلس النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ولم يخرجوا ثم لم يحصل ولم يقتل من قتل قل إن الأمر كله لله يعني ليس لكم ولا لغيركم بل الأمر والتقدير كله لله وحده قل إن الأمر كله لله يخفون في أمس ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من العمل شيء ما قتلناها هنا يخون في أفسهم ما لا يبدون لك الشيء الذي يخونه ولا يظهرونه لا يبدونه هو قولهم يقولون لو كان لنا من العمل شيء ما قتلناها هنا يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مشورتنا ومقالتنا ورأينا لما خرج إلى احد ثم لم يقتل من قتل وهذا الاعتقاد منهم لأنهم لا يؤمنون بالقضاء والقدر ولأنهم جبناء لا يريدون القتال قل إن الأمر كله لله يخفون في أمسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هون قل لو كنت في بيوتكم رد الله عليهم قال قل لو كنت في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القصه الى مضاجعهم ما دام انه محتم عليك ان تقتل فلا بد ان تخرج فما قدر الله لا بد ان يكون ولكنهم قوم يجهلون وقوم لا يؤمنون بالقضاء والقدر ولا يؤمنون بحكمه الله وحقائق اسمائه وصفاته عز وجل فلذلك قالوا هذه المقالة وساء الظن بالله وحاول التثبيط عن الجهاد لكن الله خيبهم ولم يكن لهم من الأمر شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى أظنن بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. الظانين بالله ظن السوء عليهم جائر السوء نحن عرفنا أن الظن الذي ظنوه المذكور في سورة آل عمران والاعتقاد الذي اعتقدوه هو ان ما حصل يوم أحد لم يكن بالقضاء والقدر وإنما كان عن طريق الصدفة بسبب مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم مشورتهم ورأيهم وأما الظن الذي ظنوه والمذكور في سورة الفتح هو اعتقادهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سيقتلون وأنهم لن يعودوا إلى أهليهم أبدا وأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيضمحل وينتهي أمره ولكن الله خيبهم كما فضحهم وبيّن ما في قلوبهم ظنن يبن الله ظن عليهم دائرة السوء فهم اعتقدوا أن المؤمنين لن يرجعوا إلى أهليهم ابدا فخيبهم الله ونصر الحق وعاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عما من قتل فلأن الله عز وجل من وما اجراه في غزوه احد فانه اراد عز وجل اولا ان يبين للمؤمنين ان مخالفه الامر لولي الامر ولا سيما النبي صلى الله عليه وسلم انها مخالفه قد يكون لها عواقب غير طيبه ولذلك حصل للمشركين ما حصل ولكن لا تعتبر هزيمة أراد الله أن يتخذ من المؤمنين شهداء وأراد عز وجل أن يبين المنافقين على حقيقتهم ويتبين المؤمن حقا من المنافق فليس ما حصل بأحد أنها هزيمة لا بل فيها دروس وعبر وفرائد كثيرة ولكن على المؤمن أن يتجنب ظن السوء فلا يظن بالله إلا حق لأن الله عز وجل لا يفعل شيء إلا لحكمه وهو الحكيم العليم وأما الإنسان إذا اتبع نفسه هواها وأساء الظل فربما دخل في باب النفاق وإنكار القدر أو التشكك فيه وهذا أمر ليس بالهين وقد لا يسلم الإنسان من الوساوس والأوهام التي تدخل عليه لكنه عليه أن يجاهدها وأن لا يظن بالله إلا حق حتى لا يتشبه بهؤلاء وقد ذكر ابو قيم رحمه الله كلاما في هذا المعنى نسمعه الان ان شاء الله حتى نعلم خطر سوء الظن والوساوس وان الانسان ينبغي له ان يفتش نفسه فربما يكون عنده شيء من ذلك فيتخلص منه لأن الإنسان قد يشك أو يسيء الظن بربه أو يسيء الظن فيما حصل من قضاء وقدر وربما يحصل عنده شيء من الاعتراض بسبب الأوهام والشكوك والوساوس التي يحاول الشيطان ان يدخلها على الانسان ولذلك ابن القيم رحمه الله تكلم في هذا الموضوع في هذا الباب وبين ان الانسان قد لا يسلم فتش نفسك لعلك سالم فان تنجو منها تنجو من ذي عظيمه يعني ان تنجو من سوء ظن بالله تنجو من عظيمه وهي النار والا فاني لا يخالك ناجيع يعني إذا لم تنجو من سوء الظن فاني لا أظنك تنجو بالعذاب الله فبعض الناس يسيء الظن فيما يتصل بالآخرين فيما تبدط عجائمهم عن فعل الخير من طلب العلم أو طلب الرزق أو أي عمل صالح أو جهد مفيد ثبت عزيمته ويقول له لا تكلف نفسك فلست اهلا لذلك هون عليك هذا لغيرك وليس لك ونحو ذلك وأما المؤمن المتوكل على الله فانه يعيد على فعل الخير ويشير به ويشجع عليه بفعل أسباب والجد والاجتهاد والتوقع على الله والاستعانة به وبعض الناس يسيء الظن بربه فيما يخص نفسه هو فيقول أنا لست لست اهلا للتوفيق أنا حظي سيء كلما اتجهت الى طريق حصرت لي موانع وما يعرقلني عن ذلك دليل على اني لست موفقا ثم يلعب الشيطان فيثبط عزيمته ولا يتجه الى اي مشروع ينفعه لا في دينه ولا في دنياه فنسمع كلام الشيخ رحمه الله في هذا الباب نعم نقرا كلام ابن القيم قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الايه فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وان امره سيضمحل وفسر بان ما اصابه لم يكن بقدر الله وحكمته وفسر بانكار حكمته وانكار القدر وانكار ان يتم امر الله وانكار ان يتم امر رسوله صلى الله عليه وسلم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 بل زعم ان ذلك لمشيئه مجرده فذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار واكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم ولا يسهم من ذلك الا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتوب الى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء ولو فتشت من فتشت لرايت عنده تعنط على القدر وملامة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل ومستكثر افتش نفسك هل أنت سالم فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فاني لا يخالك ناجيا يعني يقول رحمه الله إن الإنسان قد يسيء الظن حتى في نفسه وفي الآخرين يسيء الظن بالله بما يتصل بالآخرين فلو رأى إنسانا مريض قال والله هذا ما يستاهل يا يكون مريض ما يستاهل كل هذا المرض طيب وما يدريك الله عز وجل هو الحكيم العليم أو رأى إنسان فقير والله فنان والله ما يستاهل فتر والله مثل هذا ينبغي أن يكون أغنى الناس وإذا رأى إنسان غني قال والله هذا ما يستاهل يكون غني هذا كل اعتراض على الله الله عز وجل أحكم وأعلم وهو الذي خلق الخلق وهو الذي يعلم ما يصلحهم إن من عباد الله من لا يصلح إلا فقر ولو اغتنى لفسد او كفر وان من عباد الله من لا يصلح الغنى ولو افتقر لكفر فالله حكيم عليم كون هذا يمرض او يفتقر او يحصل له كذا هذا كله بقضاء الله وقدره فالذي يعترف على هذا معناه انه ما عنده ايمان من قضاء وقدر ويشك في حكمه الله عز وجل وفي حسن تدبيره بخلقه الذي خلق الكون كله وله التصرف التام كيف تأترض عليه عليك أن تتوب إلى ربك وتستغفره مما يجري في نفسك وتستعيد بالله من الشيطان حتى لا يلعبك ويفركك ولذلك قال فإن تنجو منها يعني نسوء الظلم ومن هذه الوساء تنجو من ذي يعني من النار وإلا يعني وان لم تنجو وتسلم من إساءة الظن ومن الاعتراض على القضاء والقدر فإني لا أخالك ناجية يعني لا أظنك تنجو إن استمريت على هذا الاعتقاد وهذا الظن السيء قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى تفسير ايه ال عمران تفسير ايه ال عمران وهي قوله تعالى يظنون بالله غير حق يغنى الجاهليه وقد سمعنا ما يسر الله وان المعنيون بفيها هم المنافقون وأنهم يظنون بالله غير حق يغنى الجاهليه لانهم لا يعتقدون ان ما حصل يوم احد بالقضاء والقدر وإنما عن طريق الصدفة والمشيعة المجردة عن الحكمة فكذبهم الله ورد عليهم نعم قالت مسألة الثانية تفسير آية الفتح تفسير آية الفتح أيضا بيان أنهم أساء الظن وأنهم اعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سيقتلون وستنكسر شوكتهم وسيضمح امرهم ولن تقوم لهم قائمه بعد اليوم وقد خيبهم الله واعلى شانه واعلى كلمته وخذل أعداءه وكبت المنافقين ومن شايعهم نعم قال مسألة الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تفصر. يعني أن إساءة الظن أنواع مقل ومكثر، ولكن يقول فتش نفسك لعلك سالم أو يقول عندك بعض الشيء فلقي قلبك وارجع إلى ربك وأحسن الظن به فانه في الحديث أنا عند ظن عبدي بي يعني من ظن بالله خير أعطاه خير فإن أساء الظن بالله فلا فليلومنا إلى نفسه عليك ان تحسن الظن بربك وتعتمد عليه وتؤمن به كمال الايمان وتؤمن بالقضاء والقدر وانه لا يكون في هذا الكون من حركه ولا سكون الا بقضاء الله وقدره والله حكيم عليم عز وجل لا يحصل شيء عن طريق الصدفه او مجرد عن الحكمه ابدا ما يحقق الله او يدبر شيء الا لحكمه سواء عرفناها او لم نعلمها لم نعرفها نعم. قال المساله الرابعه انه لا يسو من لا يسو من ذلك الا من عرف الا من عرف الاسماء والصفات وعرف نفسه يعني اذا عرفت حقائق اسماء الله وصفاته وأمنت بها ايمانا جازما وحققتها وكنت من الذين يعرفون حق الله عز وجل وحسن تدبيره، فإنك تنجو وتسلم من هذا الظن السيء والاعتراف على قدر والقدر، فإن بعض الجهله لما مرض قال ما ينبغي لي أن أقول هكذا إن كنت تريد إن كان يريد أن يقتلني. قال يقتلني وأما هذا يعني هذا المرض لا معنى له هذا اعتراض على القضاء والقدر لما مرض كانه يعاتب ربه يقول ما ينبغي أن يكون هذا المرض علي هذا اعتراض منه على الله عز وجل وهكذا عبارات متعددة إذا رأوا شيء سواء على أنفسهم او على غيرهم وبعض الناس يقولها عن جهل لما يرى فيما يظهر له ان هذا الرجل طيب فاذا حصل شده الله ما يستاهل فلا والله ما يستاهل يعني ما ينبغي أن يصيب هذا هذا ما هو طيب ادلا ما قدر الله لا بد ان يكون قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في منكره القدر بس هذا الباب الطويل يحتاج الى وقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين